وأن يجعل خطواتكم في سبيل طلب العلم جهادا في سبيل الله جل وعلا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم, اللهم, اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح نوايانا وأخلص قلوبنا اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين موقني اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زك قلوبنا بالعلم وزك نفوسنا بالإيمان أيها الأحباب الكرام ما زلنا نواصل في, كتابي في شرح كتاب التوحيد لشيف الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ووقفنا عند باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله والقراءة مع الشيخ أكرم حمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه قراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة برغم أن الإنسان الذي ذبح في هذا المكان إنما ذبح لله لكنه ذريعة إلى الذبح لغير الله فهذا مبني على قاعدة سد الذرائح وفيه تشبه أيضا بالمشركين الذين يذبحون بغير الله وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه ثم افتتح بذكر الآية الكريمة بل ذكر الشاهد منها لا تقوم فيه أبدا فيه عائدة على ماذا على مسجد الضرار لما بنى المنافقون مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله بنى, بنى المنافقون هذا المسجد في المدينة النبوية وكانوا يستقبلون فيه الجواسيس من بلاد الفرس والروم ويأتون لكي يتجسسوا على أحوال المسلمين ويعرفوا أسرارهم وأراد المنافقون أن يصبغوا هذا المسجد بالصبغة الشرعية وأن ينفوا عنهم الشبهة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد يصلي لهم صلاة في حتى لا يقول أحد إن هذا المسجد فيه ضرار أو فيه ناس مشكوك فيه من أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجعت من الغزوة صليت فيه وكان مسافرا لغزوة تبوك فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات وهو في الطريق في طريق عودته فارسل أُناس أن حرقوا هذا المسجد على من فيه وقفز من فيه ومضوا وأنزل الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وإلى قوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقم فيه هذا مسجد وهذا محل عبادة وعبادة لله ورغم ذلك نهى الله عز وجل نبيه أن يصلي فيه لماذا؟ لأنه اتخذ أصلا للإضرار بالمؤمنين وإن كان ظاهره العباد استدل بالمصنف رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل وإن كان الذبق لله ثم بدأ المصنف يذكر هذا الحديث الذي ثبت عنده بداود بسند حسن حينما نظى الرجل أن يذبح في مكان اسمه بوانة فسأله هل كان فيها وثن من أوثن الجهلية وعبت قال لا هل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا قال إذن أوفي بنذرك ثم قال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن وبدا وبدأ المصنف رحمه الله يوضح أو يستنبط مسائل من هذا الحديث فقال تفسير لا تقم فيه أبدا وضحناه نعم قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاع تؤثر في الأرض يعني في المكان يعني المكان الذي يعصى فيه الله عز لا ينبغي الإنسان أن يستمر فيه فلا تدلس مع أناس على قهوة مثلا يشربون الخمر أو يشربون الشيشة رغم أنك جالس تنتظر إنسانا ولم ترتكب ذنب لكن هذا المكان أصبح مكان شبهة مكان معصية فإن بغي الإنسان أن يفارق المعصية نعم. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيينة ليزول الإشكال رد المسألة المشكلة يعني لو في مسألة من المسألة العلم مشكلة أو مجملة أو مبهمة ترد إلى نص آخر في هذه المسألة يكون موضحا أو مفصلا كما ذكرنا ذلك في علاقة السنة بالقرآن أنها تفصل مجملة وتبين مبهمة وشرحنا ذلك نعم. قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك وهذا الاستفصال يحتاج لي كل مفتي للقاعدة الأصولية التي تقول الفتوى فرع التصور اكتبوها الفتوى فرع التصور يعني لا يجوز الإنسان أن يفتي إلا بعد أن يتصور المسألة تصور حقيقي فإذا استفتك إنسان في مسألة طبية وانت لست متخصصا في الطب لابد أن تسأل وتستفصل حتى تتصور المسألة إذا تصورتها تصورا كاملا تستطيع أن تفتي إذا لم تستطيع أن تتصورها فقل لا أدري نعم. وهذا ما أخذ من قول نبي صلى الله عليه وسلم هل كان في عبد نوثا وثن يعبد هل كان في عيد من عياد الجاهلية استفصال عن أحوال المكان زي انسان مثلا حلب بالطلاق ماذا قلت وهذه أول طلقة طلقة الثانية وأنت طلقتها منذ كام يوم وهذه المرأة حائد أو غير حائد وهكذا يعني لو واحد قال أنا قلت لزوجتي أنت طالب تقول له رجعها وخلاص لا تسأل الزوج تقديم معقود عليها ولا داخل بها لكي تعرف الحكم نقل لك معقود عليها يبكي إيه بانت بينونا صغراء ليس لها راجع بد من عقد جديد ومهر جديد إذا قال لا أنا متزوج وداخل تبدأ تستفصل هذه الطلقة الأولى ولا الثاني ولا الثالث ان كانت الأولى تبدأ تستفصل و إذا كانت الثالثة لا تحل لهم بعد حتى تنكه زوجا غيرا وإذا كانت الأولى تبدأ تستفصل الثاني أنت نطقت بالطلق الصريح قلت أنت طالق أم طالق ولا قلت علي الطلاق أو سأطلقك أو إن فعلت كذا فأنت تطالق كل مسألة من هذه المسائلة لا حكم شرعي إذن لابد من استفصال المفتي حتى يتصور المسألة تصورا كبير قال رحمه الله الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع نعم لا بأس أن يقول الإنسان سأذبح بمكان كذا على الفقراء والمساكين أو يقول الإنسان سأقيم وليمة بمكان كذا أو سأوزع ثيابا على الفقراء أمام النادي أو أمام المسجد أو نحو العديد نعم. قال السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله سدا للذريعة نعم. قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله حتى لا يعود هذا العيد مرة أخرى ويحيى أثر الجاهلية قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذرا في تلك البقعة لأنه نذر معصية نعم نذر المعصية الذي فيه شبهة لأنه سيحيي أمرا من أمور الجاهلية فأصبح النذر بهذه الطريقة أو بهذه الصفة نذر جاهلية ممنوع نعم قال التاسعة الحظر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم لكن لابد من العلم المصنف رحمه الله يقول الحذر من مشابهة المشركين في أعياده ولو لم يقصد ولو لم يقصد مشابهة المشركين يعني إنسان يقول أنا أريد أن أعمل عيد ميلاد لولدي وأنا لا أقصد أن أتشبه بالمشركين يجوز ولا لا يجوز لا يجوز, لا يجوز لأنه يعلم أن هذه صفة من صفات المشركين وأنهم يحتفلون بأعياد الميلاد فهذا لا يجوز لكن العلماء وضعوا ضابطا آخر وهو أن يعلم أن هذا فعلا من أعياد المشركين لكن بنت عروسة لبست فستان أبيض يوم الفرح وبعد ما لبست الفستان الابيض وانتهت وانتهى الفرح وبعد الزواج باسبوعين زميلتها جاءت لا كيف تلبسين الفستان الابيض هذا من عادات النصارى بانهم متعودين ان العروس لازم تلبس فستان الابيض عشان تبقى سنتها بيضة وزواجها الابيض ولو لبست اي لون اخر غير الابيض فانهم يتشائمون تقول لا انا لم يخطر ببالي هذا ولا اعلم بهذه القصة إذن هذه العروسة تأثم ولا لا تأثم لا تأثم لأنها لم تعلم إذن يشترط العلم بأن هذا من عادات المشركين قال العاشرة لا نذر في العصية نعم لو واحد نظر أن يقتل إنسانا أو نظر أن يشرب خمرا لا يوفي بنذره ولا يكفر عن هذا النذر قال ومن نظر أن يطيع الله فليطاه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه ولم يقل فليكفر عن يمين نعم قال الحادية عشرة لا نظر لابن آدم فيما لا يملك نعم لا يجوز أن تقول نظرت لله أن أذبح بقرة جاري أو نظرت لله أن أتصدق بسيارة صديقي فهذا نظر فيما لا يملك ابن آدم نعم. قال رحمه الله باب من الشرك النظر لغير الله وقول, وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه قال فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر هنا قول لا يتورك تعالى يفون بالنذر هذه الآية سيقت في سياق المده يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير الإنسان إذا نظر إخواني يجب أن يوفي بالنذر والنذر النذر ثلاثة أنواع نذر معصية ونذر مكروه ونظر مستحب نظر المعصية أن ينذر شيئا حرمه الله كان ينذر قتل فلان أو سرق بيت فلان أو ينذر الذبح لغير الله أو ينذر أن يطوف بغير الكعبة هذا نظر معصية وهذا لا يجوز الوفاء به وليست له كفار نظر مكروه وهو النظر المعلق يقول إن شف الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام يقول إن نجحت هذا العام سأتصدق بمئة جنيه هذا نظر معلق على شرط هذا مكروه لما مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النظر المكروه إنما يستخرج به من البخيل يعني كأنه بيعمل الله عز وجل بالمثل إن نجحتني هتصدق وإن لم أنجح لن أتصدق وهذا يكره ورغم ذلك يجب الوفاء به يجب الوفاء به النوع الثالث من النذر وهو نذر طاعة غير معلق يقول رجل نذرت أن أبني مسجدا لله يقول رجل نذرت أن أصوم ثلاثة أيام بدون تعليق على أي شيء هذا مستحاب لأنه نظر طاعة بدون تعليق نعم قال رحمه الله الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك نعم صرف النظر لغير الله شرك كان يقول نظرت للولي الفلاني أو نظرت أن أذبح للجن كل هذا الشرك نعم قال الثالثة أما نظر المعصية لا يجوز الوفاء به قوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى وقول الله, وقول الله تعالى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 من الشرك الاستعاذة بغير الله الاستعاذة بغير الله لا يجوز أعوذ بك أو أعوذ برسول الله أو أعوذ بالولي الفلاني أو بالملك الفلاني لأن الذي يقدر على الإعاذة هو من هو الله سبحانه وتعالى ثم ذكر قوله وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وسبب نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا نزل في الصحراء وهم يسافرون كانوا ينزلون في الصحراء يبيتون الليالي يسافر أسبوعا أو كذا كل ليلة ينزل في الصحراء و يعني ينصبون خيامهم ويبيتون فإذا نزل في منطقة الصحراء ولا يعرف أول مرة ينزله فينادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من صفهاء قومه يعني سيد الوادي يعني الجن يعني, يعني يستعيد بسيد الجن وعظيم الجن أنتم تعلمون أن الجن قبائل وهم مالك ولهم كبراء وسفهاء وصغار إلى آخر فكانوا الجن حينما تسمع ذلك الجن كان حينما ينزل الانس في مكان الجن تبتعد وتخاف من الانس فوجدوا الانس يستعيدون منهم فاقتربوا منهم فقالوا انهم يخافون منك كما من نخاف منهم فبدأوا يخوفون الانس ليزدادوا استعاذة به كلما تعوذوا منهم تصور لهم بصور واصدروا لهم اصواتا وفعلوا اشياء لكي يخاف الانس فانزر الله عز وجل وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم ايه رهقا اي خوفا وذعر وأبدلهم الله عز وجل خيرا من ذلك وهي هذه الكلمات الثابتات في صاحب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتح وفي رواية لما جاء رجل في صاحب مسلم من حديث أبي هرير دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فأعطاه دعاء هذا الدعاء لو قالوا إنسان المغرب لا يمكن أن يلدغه عقرب ولا حية أبدا حتى لو نام في وسط العقارب والحيات بدلا ما يقول قيدوا يرفاعي قيدوا يرفاعي ولا الرفاع بيقيد ولا بيعمل حاجة يقول هذا وينام قال الرجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب اللي دغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك" لم تضرك قال رجل قال بعض العلماء لن لم تلده أنا كنت القي هذا الدرس يعني القيت هذا الحديث اول امس اول امس في القاهره كان جالس معنا واحد يستمع رفع يده قلت, قلت فضل قال فعلا حصل ابن خو يحفظ الأذكار في الكتاب وكذا وذهب إلى منطقة في الصعيد أو في السويس لا أذكر يقول وحينما جاء ينام قال هذا الدعاء مع الأذكار يقول دخلت عقرب بين جسده وثوبه ونمت معاه لعقرب نمت في حضن واستيقظ فوجدها وأخرجها ولم تلدغوا لأنه كان قد قال الدعاء قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حدث أول أمس في القاهرة ثم حضرت القاهرة والعهدة على الرجل المتكلم إذن هذا الدعاء مهم جدا أن نعلمه أبناءنا وإخوانا نقول في أذكار الصباح والمساء نعم قال الثانية كونه من الشرك. الاستعادة من الجن من الشرك وبالمناسبة إخواني لا تجوز الاستعانة بالجن لا في العلاج ولا في غير بعض الشباب الذين يعالجون من المس يستعين بالجن في العلاج وهذا لا يجوز ويقول هذا جني مسلم ويساعدني يقول حتى لو ادعى الجني أنه مسلم لا تجوز الاستعانة بالجن لأمور الأمر الأول أن الجني لا يساعدك إلا بمقابل عالم عالمه من علم وجهله من جهل ولذلك سال هذا المعالج قل له الذي يستعين بالجن أحيانا يديك صداع وأحيانا تتنرفز على الأولاد وأحيانا الأموم تخبط فيه وهم فيها هذا من تخبط الشيطان لكم الأمر الثاني أنه حينما يستعين بالجن ويقول هذا عنده مس ولا سحر ولا عين يرحمكم الله هذا تعظيم للجن لأنه سأل الجن والجن أقل قدرا من الإنس فهذا تعظيم له وهو يجوز الأمر الثالث أنه لو أن كل المعالجين بالقرآن استخدموا الجن كل واحد استعان بالجن وأنت تريد أن تعالج ولدك تقول أذهب لفلان وقل لا فلان مع جني صغير اذهب إلى فلان مع جني كبير خلصتك المسألة على طوله إذن أصبح اتجاه الناس إلى الجن ولا إلى القرآن إلى الجن وهذا لا يجوز الأمر الرابع وهذا مهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجن ويعلمهم القرآن ويخاطبهم وبرغم ذلك لم يطلب منهم أن يساعدوا لا في غزوة ولا في قتال ولا في الإتيام بأسرار الأعداء برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى ذلك فقد كان يرسل السرية من المدينة إلى مكة ليستطلع أخبار الكفار وقد يقتل بعض المسلمين كان ممكن إبساء صلى الله عليه وسلم يقول الجن هتول أخبار الكفار من مك لكنه لم يفعل فدل ذلك على أنه لا يجوز لا تجوز الاستعانة بالجن فأخواننا اللي بيعالجوا بالجن نبههم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك هذا استنبط جميل جداً رد على الذين يقولون بخلق القران اعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله التامات يعني القران, القرآن كتاب الله فحينما يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا كلام الله وصفه من الله فاستعيذ بالصفه الله تبارك وتعالى ويدوز للاستعاذة كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وعزه الله صفه من صفات الله فيستدلون على أن القرآن ليس مخلوقا لأنه لو كان القرآن مخلوقا لا يجزء أن يستعيد بمخلوق نعم قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره سأل مهم يعني أنا بحث في سؤال مهم فضيلة هذا الدعاء ما اختصاره يعني اه يعني اه فضيلة هذا الدعاء يعني هذا الدعاء يقيك من لدغة الحية والعقرب وأنت في حاجة الى حفظ نفسك وحفظ أبنائك قال الخامسة أن كون شيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك يعني قضية المنافع الدنيوية لا علاقة لا بالشرك وغيره فقد يكون الشيء شركا وقد لا يكون شركا فهذا الذي استعاذ من الجن وقع في الشرك رغم أنه يريد أن يحفظ نفسه نعم قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتان وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال وراء التبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قموا بنا نستغيف برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص أولا المصنف رحمه الله ترجم فقال ابن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله يعني لا يجوز أن تستغيث بغير الله لأن القادر على إغاثة الخلق هو من؟ هو الله فإذا طلبت من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. الأمر الثاني ذكر الحديث حديث المنافق الذي كان يؤذي المنافقين قالوا هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يستغاث به المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف في إثناده ابن لهيعة وهو ضعيف وفي عند الإمام أحمد في إثناده مجهول إذن الحديث ضعيف معنا قال الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك عفوا الأولى عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص نعم وهذا معروف في اللغة العربية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي لا تطلب من غير الله ما لا يملك لك تلبية طلبك لا بالنفع ولا بالضربة قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر نعم لو جاءت المرأة التي لا تحمل وذهبت إلى قبر الولي وقالت أيها الولي العظيم يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون جئتك اليوم وأنا لست بحامل فأريد أن آتي العام القادم وأنا حامل وانحملت لك 100 جنيه وذكر بعض بعض الناس بعض النساء بتعمل كده جيتك فضية أجيك مليان نعم بروح الكنيسة وقوله الكستيس يا شيخ المهم فنقول بأن هذه المرأة التي اعتقدت في الولي الفلاني أنه يستطيع أن ينفعها أو يضرها هذا الاعتقاد اعتقاد شركي أو من اعتقد أن الولي يشفي أو ينفع أو يغني أو يفقر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ولكن ولكن لا من فعل ذلك من الناس لا نحكم عليه بالكفر بعينه وإنما نحكم حاجة اسمه التكفير العام يعني من فعل ذلك فقد كفر لكن زيد زيد من الناس فعل ذلك لا نقول بأن زيدا كفر تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع قامت الحجة وإضاحة الشبهات ويكون مقتنع بك أصلا إلى آخره نعم قال رحمه الله الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين يعني لا يجوز أن يستغيث إنسان بغير الله عز وجل حتى لو كان هذا فيه إرضاء لهذا المستغاث به أو بغيره لأن الفعل الشركي لا يجوز فعله إرضاء للناس قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها ويقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي لا تلجأ إلى أحد ولكن يلجأ إلى الله فهو سبحانه وحده الذي يملك لك النفع والضر قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا نعم مهما دعوت هذا الولي ان ينفعك او يضرك او يرزقك او يشفيك فانه لا ينفعك لانه اصلا لا يملك شيء قال السابعة تفسير الاية الثالثة الاية الثالثة فابتغوا عند الله الرزق اي لا تطلبوا الرزق من غير الله واطلبوه من الله وحده الثامنة ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله كما ان الجنة لا تطلب الا منه نعم وكما ذكرت لكم أن الرزق معنا شامل للرزق المادي والمعنوي نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة ويقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيام لو ضللت تنادي هذا الميت مئة سنة إلى يوم القيام لن ينطق ولن يجيبك وكذلك الصنم لن ينطق ولن يجيب مرغم أن الأصنام كانت تدخل خلفها الشياطين وتجيبهم بأصوات بأصوات يسمعونها فكانت تضلهم بذلك نعم قال العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله وهذا يأخذ من قولي تعالى إذا كانت الأسئلة المهم يكتبه ومن أضل ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نعم قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه هذا الميت لا يدري من يدعوه من, من لا يدعوه أصلا وكذلك هذه الأصناع نعم قال الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعدوته له يوم القيامة يتبرأ هؤلاء الأولياء ممن كانوا يتبركون بهم ويدعونهم هم أموات نعم. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه التنمذي وصحاها وسمه الله عز وجل عبادة فقال وكانوا بعبادتهم كافرين أي بدعائهم قال الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة مأخذوا ما من قوله وكانوا بعبادتهم كافرين الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس لأنه وقع في الشرك والشرك أعظم الذنوب نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة ويقول تعالى أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوف السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين نعم يتركون الأصنام عند الشدائد ويلجأون إلى الله فهم كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بالأصنام ويعبدون الله ويعبدون الأصناع فما نفعتهم عبادة الله رغب أنهم كانوا يلجأون إلى الله في حالة الضر ويعلمون أن الصنم لا يملك لهم شيئا في مثل هذه الحالة الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد والتأدب مع الله لأنه قال لا يستغاث بي إن صح الحديث لكن كما ذكرت بأن الحديث ضعيف نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والآية وفي الصحيحة عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته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 يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا قال رحمه الله فيه مسائل قول تعالى ايو الشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لأن هؤلاء الأصنام لا يستطعون الخلق فكيف يشركون بها الذي لا يخلق لا يملك الرزق ولا النفع ولا الضوء وقوله وقوله والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير تعرفون القطمير طيب حد معاه تمرة نواية البلح مذكور فيها ثلاثة أشياء،, أشياء في القرآن هل أتوها لأنا ورها لكم ثلاثة أشياء في النواة في نواة البلحة مذكورة في القرآن الأولى القطمير والثانية النقير والثالثة الفتيل الفتيل والنقير والقطمير ما هو هات نواية البلحة وريني كلا؟ أيوة. هذه نواة البلحة هذه النواة بيكون ملفوفة بغشاء رقيق الغشاء الرقيق اللافي في النواة اسمه ايه قطمير هذا الغشاء الرقيق الذي يلف النواة اسمه قطمير و انظر الى النواة في اخرها لابد يكون فيها ثقب او فيها شيء نقطة في, في النواة من الخلف اسمها نقير نقرة صبيرة كده في آخر النواة نقرة في ظهر النواة أي نواة افتحت لديها نقطة اسمها نقير نقطة صبيرة نقير وفي وسط النواة فتلة كده اسمها فتيل في وسط النواة فتلة تسمى فتيل بيهذا الفتيل وهذا النقير وهذا القتمير وكلها يضرب بها المثل في القلة واضح بقوله هاته تامرة بجيب لي نوايه طب هات تمره كلها وبعدين اوريكم النواه <تصفيق> كلي التمره كلي جزا الله خيره هذا يدل على الكرم البالغ يعني طيب وهذا الحديث التي ذكره المصنف رحمه الله كلها احاديث صحيحه وسوف يستنبط منها المصنف المسائل وناقف عنده نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الآيتين يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون كما أوضحنا والذين تدعون من دوله ما يملكون من قتمير لا يملكون لكم شيئا ولو قليلا ولو قتميرا تفسير الآيتين واضح جدا في أن الأصنام غير الله عز وجل لا يملكون شيئا نعم قال الثانية قصة أحد حيث شج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البلاء الذي يصب على الأنبياء لرفعة الدرجات جزاك الله خيرا واحد تبرع لنا بطبخ تمر كامل نزاغ الله خيرا وأحسن الله إليه وهذا يدل فعلا على الكرم البالغ لكن أنا قلت لكم البرحة ديك ما فيش ولا حد جاب ديك النهار اه انتوا بيتوا في المسجد ما روحتوش انتوا معذرون خلاص. ولا مش مربين ديوك في البيت اذا النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بشجة في الحرب وهذا بلاء يصب على الانبياء لرفعة الدرجات نعم قال الثالثة قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الاولياء يؤمنون في الصلاة نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط ويدعو على طغاة قريش والصحابة يؤمنون خلفه وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في كل فجر وإنما كان يقنط عند النوازل فقط ثم ترك القنوط أما قنوط الفجر ففيه قولان لأهل العلم اكتب قنوط الفجر فيه قولان لأهل العلم مالك والشافعي القنوط في الفجر سنة في كل فجر ويرى الشافعي أن من ترك القنوط فعليه سجود السهل الإمام أبو حنيفة وأحمد يريان أن القنوط بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قنط في النوازل وطرأ أما استمرار القنوط في الفجر بدعة استدل الأولون استدل مالك والشفيع رحمه الله بحديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا حديث منكر استدل أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله بقول أحد التابعين لأبيه الصحابي لقد صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل كانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث هذا حديث صحيح الراجح أنه بدعة قنط الفجر والسمرار بدعة لكن كما يقول شيخ الإسلام لو أنك صليت خلف إمام يأخذ بقول من يقنط فاقنط خلفه وارفع عديك حتى لا تشق عصر المسلمين لكن إذا صليت أنت إماما لا تقنط بالناس نعم اكتب السؤال معلشي مش هنأخذ أسئلة عشان نخلص أي واحد عنده سأل يكتبه وبعد الأخر هنمسك الأسئلة ونجاوب عليها إن شاء الله تحت أمره إن شاء الله قال الرابعة أن المدعوة عليهم كفار النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار في القنوط وسماهم بأسمائهم صفان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام إلى غير ذلك كانوا كفاراً أنا ذاك نعم قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم دنوا عمهم يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار عامة لكفرهم وإنما كان يدعو على طغاط الكفار الذين, أشد الذين آذوا المسلمين أشدا إذا قال السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء شيء يعني ليس لك لا تملك من هدايتهم شيء وما يدري لعل الله يهديه وفعلا ربنا هدى بعضه وأسلم بعضه أسلم مين صفان بن أبي أسلم أسلم سهيل بن عمر أسلم أسلم نعم قال السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا حتى أبو سفيان نفسه أسلم وتاب الله عليهم او يتوب عليهم او يعذبهم لاحظ ان الله عز وجل قدمت توبة على العذاب لان رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى نعم. قال الثامنة القنوط في النوازل نعم يشرع القنوط في النوازل لو نزلت بالمسلمين نازلة او اعتد عليهم عدو او شيء يجوز ان يقنطوا في الصلوات الخمس ويتضرعون الى الله ان يرفع الله النازلة نعم قال التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو يرد على بعض الفقال الذين قالوا لو ذكر اسم أحد أو شخص في الصلاة بطلة الصلاة يقولون هذا لكن الصحيح أنها لا تبطل لهذا الحديث قال العاشرة لعلة المعين في القنود يعني يجوز مثلا يجوز وانت ساجد ان تقول اللهم مش في ابن محمدا يجوز نعم يجوز لا بأس العاشرة لعن المعين في القنوط هؤلاء كانوا كفارا وكانوا قد أذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبرغم ذلك الله عز وجل عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمهم بأسمائه اللهم لعن فلانا فلان قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم وفعلا تاب الله عز وجل على بعضهم فكيف يد عليهم بالطرد من رحمة الله نعم إذن مسألة لعن المعين في القنود دية ينبغي أن لا يذكرها المصنف وإلا فالله عز وجل يعني عاتب عن نبي صلى الله عليه وسلم لأنه عين أناسا فقد يكون تكون الآية ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه نظر علق عليكم في نظر وانت بتشرح الكتاب تقوم مش تقول يجوز لعن المعين تقول لا لا يجوز لعن المعين لا هذا امال انت بتاخد الكتاب ليه في بعض الاخوه قاعده فاتحه فمها كده وانا بشرح وخلاص وبعد كده يروح يشرح الكتاب للناس يجيب اي شرح ثاني ويشرحه يجيب فتح المجيد يجيب اي حاجه ويشرحها لا انت انا هقول لك على الشروح اللي هترجعها ان شاء الله بس التنبيهات دي اللي احنا بنخالف فيها المصنف لازم تكتبها يعني مسألة المصنف فلم يعضرهم بالجهل قلنا لا بل عضرهم بالجهل وبين الأمر هنا لعن المعين في القنط لا لا يجوز لعن المعين ذا اتفق على العلماء لأن الله عتب عن نبي صلى الله عليه وسلم قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين نعم لما نزلت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقاربين جامع النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه ونادى فيهم يا فاطم وإنتم محمد يا, يا بني هاشم يا بن عبد المطالب إلى آخر الحديث المشهور اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيء يعني نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من وعظ أقاربه وأمرهم بالحق نعم قال الثانية عشرة عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسبا بسببه الى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قاربهم قال لهم جمعهم كلهم فجم خير خير في. فيجتمع يا معشر قريش جات يا معشر بني هاشم بني عبد المطالب بني عبد مناف كل جي فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنا رسول فقال له أبولاب تبا لك هذا جمعتنا تمجنون فنوسب إلى الجنون ورغم ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لما ربنا يكرمك وتدعو إلى الله عز وجل يقولك أنت متشدد انت متعصب أنت إرهابي أنت, انت مقصر قمصك ليه مقصر ثوبك ليه أنت لابس قمص نوم ما عندكش جلبية الأخت المنتقبة انت متغمية ومشى متغمية ليه كده كل الكلام ده لا يؤثر فيك بل يزيدك تمسكا بالحق ما دمت على السنة نعم قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين نعم يعني لو جاء واحد يتبرك بولي من الأولياء فقول له يا أخي الكريم لا يجوز يقول لك ذو الأولياء فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنكم من الله شيئا ذكر النبي صلى الله عليه وس enseم وسيد الأولياء وسيد الأنبياء قال لا أغني عنكم من الله شيئا فكيف بمن دونه من الأولياء إذن الولي لا يغني عنك من الله شيئا من باب أولئ قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سنسلة على صفوان ينفذهم ذلك.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 فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل قال فيه مسائل الأولى تفسير الآية أولا هذا الحديث الأخير حديث ضعيف هذا الحديث الأخير حديث ضعيف فيه نعيم بن حمد وهو ضعيف لك الحديث الأول حديث صحيح رأول البخاري حديث حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليل الكبير واضح بدأ المصنف يقول فيه مسائل المسألة الأولى تفسير آية حتى إذا فزي عن قلوبهم أي فصرت الآية بالحديث وأن وأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أو قضى بالحكم خضعت الملائكة ثم رفعت فقالت ما جاء في الحديث ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع غروق شجرة الشرك من القلب أي أن الملائكة برغم قوتهم وعظمتهم وقوة خلقهم خافوا من الله عز وجل وفزعوا منه وخضعوا له إذن لا يجوز أن نخاف أو نخضع إلا لله تبارك وتعالى قال الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير تفسيرها في الحديث ماذا قال ربكم قال الحق أي أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق وهو العلي إثبات صفة العلو الكبير إثبات اسم الكبير قال الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك سبب سؤالهم خوفهم من بطش الله وعقابه ماذا قال ربكم هل أمر بتعذيبنا هل أمر ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العليو الكبير أي قال الحق سبحانه وتعالى قال الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا لأن جبريل يعتبر رئيس الملائكة وجبريل من أعظم الملائكة خلقا فمن الملائكة من له جناحان ومنه من له أربع أن جبريل فله كم جناح ستماء الجناح كل جناح سد الأفق وفي رواة سد ما بين المشرق والمغرب لو رأاه الإنسان على هيئاته صعق نعم قال السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل وهذا في فضيلة لجبريل عليه السلام نعم قال السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه هذا يدل على أن أهل السماوات جميعا يسألون جبريل فهو مقدم عليهم مقرب من الله تعالى نعم. قال الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم وهذا مأخوذ من قوله إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا والصعق هو الإغماء صعق لسنة يأغمي عليه نعم قال التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله أي تعظيما لله عز وجل وإجلالا له نعم. قال العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله لأنه مأمور بالوحي إما أن يحيي الله عز وجل بشيء يوصله إلى الملائكة أو أن يوحي إليه بشيء يوصله إلى الرسل نعم الحادية عشرة ذكر استراقي الشياطين الشياطين لا تسترق السمعة لكي تبلغه للسحرة فالشيطان عفوا حينما يقضي الله بالأمر بأنه سيحدث في هذا الشهر كذا فلن سيموت فلن يعيش فلن يتزوج هذه الأوامر يلقيها إلى جبريل وجبريل يلقيها إلى الملائكة الموكلون بقبض الأرواح أو الموكلون بأرزاق العباد إلى آخره فالشياطين يركوا بعضهم بعضا حتى يصعدوا إلى السماء ليسمعوا هذا الصوت يختطف كلمة فيلقيها لمن خلفه ولمن خلفه فأتي شهاب يأخذهم وقد تفلت الكلمة وقد لا تفلت فيسترقون السمعة وجعل الله عز وجل بعض الكلمة تفلت وتأتي إلى بعض السحرة امتحانا لقلوب العباد وامتحانا لإيمانهم هل سيصدقون هؤلاء السحر ويؤمنون بهم أم يظلون ثابتين على الإيمان الحق وأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نعم. قال الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا وصفها بأنه فرج بين صابع كده صابع كده فتح صابع يديه الخمسة هم وقفين وفوق بعض الشياطين حتى إذا التقتها الأول أعطال الثاني واللي تحته, واللي تحته واللي تحته واللي تحته وهكذا فإذا جاء الشهاب وأخذ الآخر يكون قد ألقاها للذي تحته وهذا يدل على حرص الشياطين على إضلال بني آدم الثالثة عشرة إرسالوا الشهب كما, كما هو مذكور في هذا الحديث والله عز وجل أشار إلى ذلك في القرآن بقوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب والشهاب هو النار نعم. قال الرابعة عشرة أنه طارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وطارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه وهذا واضح في الحديث نعم قال الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان نعم يصدق بعض الأحيان أحيانا نقول كلمة فتكون صدقا فتكون هذه الكلمة من إيه من الكلمة التي استرقى الشيطان ولكن ليس بالضرورة أنه صدق في مرة أن يكون صادقا بل يكذب معها مئة كذبة كذبة كذبة هي مثلثة نعم قال السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة كما ثبت في الحديث فلا يصدق إذن واحد يصدق مرة ويكذب مرة يعني الغالب عليه الكذب فلا يصدق نعم قال السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يعني هذه الكلمة تجعل الناس صدقونه في كل كذبه الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة ليست هذه القضية القضية الاعتقاد مدام اعتقد ان هذا انسان وانه لا يعلم الغيب يجب حتى لو صادف قوله الصدق والحق ان يعتقد انه لا يعلم الغيب الا منه إلا الله قال التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها وهذا دل على حرصهم حرص الشياطين على إضلال الناس عن طريق القاء هذه الكذبات إلى السحرة نعم. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة إثبات الصفات منها أن الله عز وجل يتكلم يتكلم بالوحي إلى جبريل ومنها أنه قال ماذا قال ربكم قالوا الحق هذا إثبات الصفة الايه الكلام التي ينفيها هؤلاء الأشاعر نعم قال الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل نعم هم يرتجفون خوفا من الله تبارك وتعالى لأنهم أقرب إلى الله عز وجل منا قال الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا أي تعظيما لله واتقاء لصخطه ولذلك الإنسان إذا خاف من الله عز وجل يجوز أن يسجد ولكن شرع لنا سجود لم يشرع لنا سجود غير الصلاة إلا سجود, سجود التلاوة وسجود الشكر فقط لكن أحيانا تجد بعض الناس بعد الصلاة يزجوا السجدة ويطول فيها تسألوا ما هذه السجدة يقول سجد دعاء أقرب ما يقول عبد المربي هو سجد تقول له يا أخي الكريم هذه بدعة أنه لم يثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم سجد في غير الصلاة للدعاء أقرب ما يكون عبده من ربي هو سجد يعني وهو في, في الصلاة أما السجدة خارج الصلاة أنا رأيت أكثر من واحد يفعلها وهذه بدعة بارك الله فيكم نعم سجدت له وسجدت الشكر نعم في أكثر واحد يستد سجدة مستقلة للدعاء وهذه بدعة لم ترد غير مشروعة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 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة رضي الله عنه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 ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الآيات التي ذكرها المصنف الآيات الأولى قوله تعالى وَأَنذِرْ بِهِ الذين يخافون أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفية فهنا نفى الشفاعة والشفاعة الملفية هي الشفاعة التي يريد أصحابها أن تكون لهم شفاعة بغير إذن الله عز وجل فلا يمكن أن يشفع لهم أحد إلا بإذن الله وقول تعالى قل لله الشفاعة جميعا برغم أن الله عز وجل أثبت الشفاعة نبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقول قل لله الشفاعة جميعا أي أنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له بالشفاعة ورضي عن المشفوع له إذن فالشفاعة ترد كلها, ترد كلها إلى الله أنه الذي يرضى وهو الذي يأذن وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي من ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالله لابد أن يأذن للشافع أن يشفع في فلان ولذلك لا يملك الشفاعة إلا الله وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وإذا يدل على أن هناك ملائكة تشفع وأن الله عز وجل يأذن لهم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي هؤلاء الأصنام والأنداد الذين تدعون من دونه لا يملكون شيئا لا شفاعة ولا غيرها إذن القرآن نفى الشفاعة الشركية وأثبت الشفاعة التي يرضى الله عز وجل عنها فيه مسائل تفسير الآيات عرفناها قال الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي فيها شرك قال ثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له نعم قال الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى التي يأذن الله عز وجل فيها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم. قال الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع طبعا الشفاعة الكبرى هي الشفاعة بأن يقضي الله بين الناس يوم القيامة حديث اتيان الناس إلى آدم ونوح وهود وإبراهيم إلى آخره وهو الحديث المشهور المعروف صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه, ربه عليه أن يتقرب لله عز وجل بطاعة فإذا أردت أن تدعو مثلا تصدق بصدقة قبل الدعاء قدموا بين يدينا دواكم صدق أو إذا أردت أن تدعو صل ركتين وادعو أو إذا أردت أن تدعو الصوم يوما وادعو مثلا يجوز أن تدعو في أي وقت لكن إذا كان عندك دعوة مهمة فقدم بين يديها طاعة لله صر رحمك وادعو بر والديك وادعو اذكر الله وادعو اقرأ القرآن وادعو وهكذا لكي تكون أقرب إلى الإجابة فإن لم تستطع فأحمد الله وصلى على ربي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعدها نعم. قال السادسة من أسعد الناس بها من أسعد الناس بها يا جماعة أهل التوحيد والإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريو نعم. قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله نعم الشفاعة منفية عن المشركين إنما هي لعصاة المسلمين أو للمؤمنين برفع الدرجات نعم قال الثامنة بيان حقيقتها حقيقة الشفاعة أن يتفضل الله عز وجل على المشفوع له بأن يأذن للشافي أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل ياتي من اهل الباديه محرج كده من, من النبي عليه الصلاه والسلام وعاوز يسال النبي عليه يطلب من النبي صلى الله عليه كان يقول من يشفع من يشفع يجي الله اعطيه مساعده يقوم النبي الله اسمع منه قوله طب ما النبي عليه الصلاه لكن النبي يريد أن تتوسق العلاقات بين الناس الرجل الداه يفرح بالصحابي وأنه ساعد وعمل فيه جميلة فيحب الناس بعضهم بعض فيقول هل من يشفى هل من شافع هل من شافع فيشفى عند النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء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 فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال فيه مسائل هناك آيتان آية أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وآية نفت الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام الآية التي أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم هي قول تعالى أحسنتم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والآية التي نفت الهداية إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء جمع العلماء بين الآيتين فقالوا الهداية تنقسم إلى قسمين هداية دلالة وهداية توفيق فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تذل الناس على طريق الله القويم الذي وصلهم إلى الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه الهداية هداية البيان والدلالة ونوع الثاني هداية التوفيق أن يوفق الناس للطاعم أو يوفق الناس لدخول الجنة أو يوفق الناس لعمل الخيرات وهذه الهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وإنما يملكها من؟ الله قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت لما كان حريصا على هداية عمي أبي طالب لما نال معه من الأذى ودافع عنه وذاذا عنه وخسر بعضا من بن جاهه وسلطانه عند قريش حفاظا عن نبي عليه الصلاة والسلام فقد كان حريصا على هدايته فقال الله له وظل يقول لأبي لأ طالب قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله, إله إلا الله أحد لك باع عند الله خلاص هتموت روحك هتطلع قل لا إله إلا الله يقول يا ربي قاله قبله يموت وهو ينظر إليه وينظر إلى أبو جهل بن يشام وهما قلوا ها هتخاف عند الموت هتخاف ونتعير بقى طول عمرنا فكان آخر ما قال قال هو على ملة عبد المطلب يعني على الكفر والشرك وفي دوقت أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو لو معرة الناس أو لولا أن يتحدث الناس لقلتها لتقر بها عينك يعني مش هيقولها لله هيقولها مجاملة لمين للرسول عن السلام المهمة مات على الكفر والشرك والنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يشفع فيه فقبل الله عز وجل شفاعته بأن جعله أهوى أهل النار عذابا توضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعاذ بالله ربما لجينا رب من النار وقال إنك لا تهدي من أهببت وبعد ذلك قال لا لك ما لم أنهى عنك وظل يستغفر له لأبي طالب فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني في استغفر لا تستغفر هو من أصحاب الجحيم لأنه مد مشرك فلا يغفر له باستغفارك إن الله لا يغفر أن يشرك به ماذا نأخذ نحن نحن من هذا نأخذ من هذا أن الهداية بيد الله وأنك إذا أردت الهداية فلتطلبها ممن من؟, من الله فهداية التوفيق لا تطلب إلا من الله فمن أراد أن يشرح الله صدره للإيمان فليدعو الله ومن أراد أن يحفظ القرآن فليدعو الله ومن أراد أن يقيم الليل فليدعو الله ومن أراد أن يخشع قلبه فليدعو الله ومن أراد أن تدمع عينه فليدعو الله ومن أراد أن يتعلم العلم فليدعو الله ومن أراد أن يتصدق فليدعو الله ومن أراد أن يهدي الله له أولاده فليدعو الله وهذا كله عبادة تتقرب بها إلى الله فكثرة الدعاء تعود القلب على الانكسار لله جل وعلا وإذا انكسر قلبك بين يدي الله فسوف تشعر وأنت تسجد بجسدك بأن قلبك قد سجد بين يدي الله فكثير من الناس يسجدون برؤوسهم ولا تسجد قلوبهم لكنك حاول أن تخشع وأن تخضع لكي تشعر بأن قلبك سجد لله فإذا سجد قلبك لله انكسرت نفسك وتواضعت وصرت من عباد الله المخبتين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببك ولكن الله يهدي من يشاء قال الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين قال الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قولي قل قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم قل لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة التي تشير إلى أنه لا معبود بحق إلا الله وكأنه يقول بخلاف ما عليه من يدعي العلم يبدو أن بعض من يدعي العلم كانوا يقولون لا تلقنه لا إله إلا الله عند الموت فإنه كان مسلم وإنما يستحب التلقين عند الموت حتى لو كان الرجل على الإسلام قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقدح الله من, أبي من, من أبو جهل أعلم منه فقدح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام يعني يريد أن يقول بأن أبا جهل والمشركين وأبا طالب كانوا يعلمون أنه لو قال لا إله إلا الله فلا يجوز له أن يتقرب إلى صنم ولا أن يخضع لغير الله هذا أصل الاستسلاب لله ثم إن من الناس الآن من يقول لا إله إلا الله ويستسلم لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بغير الله ويدعو غير الله ويعتقد النفع والضر في غير الله فما تنفعه لا إله إلا الله نعم قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه نعم لقد كان حريصا على ذلك لأنه وقف بجواله كثير نعم. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه بعض الناس يظن أنهم أسلموا وهذا لا دليل عليه فيها حديث باطلة وموضوعة في ذلك بأنه أسلم والصحيح أنه لم يسلم نعم السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك لأنه مات على الشرك والله عز وجل قضى أن من مات على الشرك لا يغفر له, لا يغفر له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما يدون ذلك لمن يشاء قال الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان نعم هؤلاء الذين كانوا حول أبي طالب أصدقاء السوء ظلوا حوله حتى مات على الشرك فينبغي أن تبتعد عن أصدقاء السوء وأصدقاء المعاصي لأنهم قد يجروك إلى فعل المعاصي والذنوب وأنتم تعرفون الحديث الثابت في الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخر الحديث وعند التلمذي المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخاله نعم قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر لأن هذا هو الذي أرضى بأبا طالب يعني, يعني أنت تبقى أحسن من أبوك وجدك تسلم طب كم بعبض الأصنام فتقليد الأباء والأسلاف في غير الطاعة مضر نعم قال العاشرة والشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال لاستدلال أبي جهل بذلك أيوة تطرق ملة عبد المطالب يعني تطرق ملة العيلة والقبيلة وكذلك الناس يقول لك ياه تمهنا طول عمرنا بنشوف الناس بالطف بالقبور وتنذر لهم وتفعل وتفعل انت يعني اللي جايب دين جديد فهذه حجة باطلة نعم قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت كما نفعت الغلام اليهودي حينما نطقبا عند الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار قال الثانية عشرة التأمل في كبار هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اختصروا عليها نعم التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين ما هي الشبهة؟ تعظيم الأسلاف والأكابر في غير طاعة الله أحسن نعم قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحين ولما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونصي العلم عبدت وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو قال ولمسلمين عبد بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة قال فيه مسائل المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوف في الصالحين الغلوف في مين في الصالحين مسألة في الغلوف مهمة جدا يا إخواني والحمد لله يعني لما نبهنا أمس على عدم تقبيل الأيدي فالإخوة جزاهم الله أخير التزموا وريحونا جدا بفضل الله وأنا أشكركم على ذلك لأنني كنت أعاني معاناة شديدة في الخروج والدخول من تقبيل الأيدي وتقبيل الرؤوس وأوضحنا أن هذا نعمل أنواع الغلو في الصالحية يعني الغلو في المشيخ والعلمائي والحمد لله ان شاء الله نتمنى أن الموضوع هذا يعمم حتى نعفي مشيخنا من الغلو والتعب الذي يرهقون فيه بسبب المحاضرات والدروس لأنني سمعت الشيخ أبو أصحاق حافظه الله يقول بأن القاء المحاضرة أخف عليه من الدخول والخروج لأن الناس يتكاتفون عليه وهذا يقبل رأسه وهذا يقبل يده وهذا وإخواننا الفلاحين اللي ربنا عاتوا معضلات ربنا عدوم الصحة عاوز يأخذ الشيخ يمسك رأسه يقبلها يكتم رجابته والشيخ حسان حافظه الله مرة خرج من خطبة والناس عملت ده يشده ايده وده يشده غطرته وده يقبل ايده ويقبل رأسه وهكذا وواحد يعني ربنا دي الصحة شد يده لكي يقبلها الهم طلعوا الشيخ فوق عملوا له إشاعة على دراعه واجدوا فيه شرخ في دراعه بسبب التقبيل هذا نوع من أنواع الغلو نوع من أنواع الغلو منهي من عنه نوع من أنواع الغلو منهي من. وكما أوضحنا بأن المشيخ يتأذون جدا من هذا فطبعا الحمد لله أنتم هتبدأوا إن شاء الله سنة حسنة بأن نقابل المشايخ نسلم عليهم بدون تقبيل أيدي وتقبيل رؤوس حتى يعني الخفف على المشايخ من جهة وحتى لا نقع نحن في الغلو ليه؟ لأنتم شباب كبار ومعروفين في قريتكم لما يطلع مثلا قرية فيها عشرين شاب صغير لسه ملتزمين جدد أو بما يشوفوا كبير في القرية بيقبل الإيد والرأس هم يقلدونه فعلون ذلك فيقلدوا الصغير الكبير في هذا وقلنا بأن هذا خلاف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحبونه حبا جمع برغم ذلك لم يكن يقبل يده كلما التقوا به أو يقبل رأسه كلما التقوا به قوله سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغروف الصالحين يعني الأصل أن هؤلاء كانوا ناسا صالحين فلما ماتوا صوروا صورهم وبدأوا يتقربونهم ويقوموا يطوفون بهم وينذرون لهم فوقعوا في الشرك حديث ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تضرون آلهتكم ولا تضرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر هذه كلها أسماء آلهة كانت في قوم نوح ود الصنم ود والصنم سواع والصنم يغوث والصنم يعوق والصنم نسر هذه كلها اسماء اصناع فبين ابن عباس انهم كانوا ناسا صالحين فلما ماتوا اوحى اليهم الشيطان ان انصبوا الى مجالسهم فكانوا ينصبوا انصابا يعني عملوهم تمسال زي ما دلوقت عمل تمسال لعبد الناصر تمسال للسادات وتمسال لمبارك فلما غضبوا على مبارك كانوا تلت تمسيل رعبوا حرقوا تمسال مبارك وسبوا تمسالين تمسال عبد الناصر وتمسال ايه السادات. ولو جيه رئيس غضبا على السادة وعبد الناصر هيحرق التمثالية وهكذا فهذه التمثيل وهذه الأنصاب مدعاة لتعظيم الناس وهي لا تجوص قول المساء صلى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني لا تبالغ فيه كما بالغت النصارى في عيسى ابن مريم فقلوا عبد الله ورسوله والعجيب أن بعض المسلمين لم يسمع كلامة لبي صلى الله عليه وسلم فهو الآن يغال فيه يعني من الناس من يقول يا نور عرش الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نور عرش الله يعني عرش ربنا كان مظلم وبعد ذلك لما خلق النبي صلى الله عليه وسلم نور العرش كلام هذا صحيح يا جماعة أو لا؟ غير صحيح يا أول خلق الله وخاتم رسول الله مين اللي قال كلامة؟ هذا ليس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يقل ان اول خلق الله وإنما قال اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال اكتب قال لماذا اكتب يا رب قال اكتب ما هو كائن لا يوم القيامه اذا مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نورعش الله وانه هو حديث جابر ما اول ما خلق الله يا رسول الله قال نور نبيك يا جابر حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام كل هذه الأحاديث يتمسك بها بعض الناس الذين لا يعرفون الحقائق وهي من المبالغة في النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ في المسائل معك. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب أي أن الذين أن كثيرا من الناس رأى أن كثيرا من الناس يعظمون الصالحين والشيخ محمد بن رحمه الله نشأ في زمن كانت الجزيرة العربية مليئة بالقبور التي يطاف بها ويشرك بها من دون الله فنجى الله عز وجل ونقى المدينة ونقى الجزيرة العربية كلها من الشرك بسبب محمد بن عبداللهان كان فيه قبر زيد بن الخطاب في مكة وقبر فلان وفلان وفلان من الصحاب كان الناس ينذرون لهم فبين غربة الناس في زمان الحمد لله الآن يعني كثير من الناس فهم التوحيد الصحيح وبدأ لا يطوف بالقبور نعم قال الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين نعم بسبب الغلوف الصالحين حدث أول شرك كما ذكر ابن عباس قال الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم نعم غير دين الأنبياء بتعظيم الصالحين نعم قال الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها يقبلون البدع برغم أن الشرائع تدل على أنه لا ينفع ولا يدر إلا الله إلا أن بعض الناس يقتنع بهذه البدعة قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره أرادوا به خيرا غيره اي ان فظن صحيح والثاني فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا ارادوا به خيرا فظن من بعدهم انهم ارادوا به غيره صحح عندك يعني بدأ الشرك بمحبه الصالح ومحبه الصالحين طاعه ثم تدرج بهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله فهم أرادوا به خيرا في البداية أرادوا به محبة الصالحين ثم تدرج الأمر حتى وصلوا إلى الشرك نعم قال السادسة تفسير الآية من صورة نوح وهي ولا تظلن آليتكم ولا تظلن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا نعم وقالوا لا تظرن آلهتكم ولا تظرن ودا ولا سواعا الآية فهذه فاصطرها ابن عبد الأسنان قال السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد يعني كون الإنسان يميل إلى الباطل والنفس تميل إلى الله فهذا موجود في فطر كثير من الناس وإن كان الإنسان جبل على التوحيد الخالص لما ثبت في صحيح مسلم من مولود يولد على الفطرة والحقيقة يعني السابعة للمسألة السابعة فيها نظر المسألة السابعة فيها نظر إن يعني جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبي والباطل يزيد هذا في نظر لأنه مخالف لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان إذن الجبلة والطبيعة هي الفطرة هي التوحد الخالص نعم. قالت تاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن, ولو حسن قصد الفاعل الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي تبدأ البدعة ثم تتدرج بالقلب بالغلو ونحوه حتى تصير شركا أو كفر لا. قالت تاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حصنا قصد الفاعل لأن الشيطان هي التي حسنت لأولئك أن يتقربوا إلى الصالحين حتى حسنت لهم عبادتهم نعم. قال العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه الغلو هو مجاوزة الحد والغلو في كل شيء ممنوع يا أخواني الغلو في الصالحين ممنوع الغلو حتى في, في الأحكام يعني واحد يسألني يقول هل يجوز أن أكل لحما عند إنسان وربما الإنسان ده يكون سب الدين مرة ربما يكون وقع في الشرك تقول له هذا غلوب هل يجوز أن أشتري من جزار ربما يكون الجزار لا يصلي يعني كل ما تروح تشتري من جزار لحما طلع له كشف, كشف عيلة وتسأله اسمك إيه وانت منين وبتصلي ولا بتصليش عمرك سبت الدين ما سبتش الدين انت ارتكبت مشركا ولا نواقد الإسلام وقعت فيها تعمل له أسئلة عشان تشتير منه ربع كيلو لحمة القاعدة عندنا القاعدة عندنا أن الفعل إذا صدر من أهلي فهو على الصحة مدام ظاهروا الإسلام خلاص لا تسأل نعم قال الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لاجل عمل صالح لا يجز العكوف على القبر لا لأجل عمل صالح ولا لغيره نعم. قال الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها نعم الحكمة في النهي عن التماثيل لأنها ذريعة إلى, إلى الشر وتعظيم غير الله نعم. قال الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها لأن هذه القصة تدل على أن الغلوف الصالحين قد يجر إلى الشرك فلابد من معرفتها وصردها على العوام كثيرا حتى لا يغلو بعضهم في بعض قال الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال يعني فعل قوم نوح وهو تعظيم الصالحين والتقرب إليهم والتبرق بهم هذا كفر وكفر الله قوم نوح بذلك وللأسف بعض الناس في هذا الزمان يفعلون فعل قوم نوح من الكفر والشرك ويدعون الإسلام وهو تعظيم الصالحين والتبرق به نعم قال الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة كما قال المشركون وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف نعم قال سادسة عشرة أظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك أرادوا بحبة الصالحين لكنهم نشطوا إلى العبادة فعبدوهم من دون الله عز وجل هذا ظن فاسد والأصل أنه لا يجوز تصور الصور وبالمناسبة بالنسبة لصور المرشحين في الانتخابات هل تجوز ولا لا تجوز هم؟ تجلس صور المرشحين في الانتخابات؟ العجيب أن هؤلاء الذين يعلقون صورهم الآن كانوا يلقون دروسا ومحاضراته وقلوا الصور حرام والآن يصورون صوره ونحن نقول يا جماعة الأصل في التصوير الحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما راه البخاري كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس وقال نفخ فيها الروح وليس بنافخه وفصح مسلم لا تدخل ملائكه بيتا فيه صورة ثم اني صورة المرشح الاسلامي الملتحي الجميل ده لما بنعلقه مال فائدة الذي يستفيد منها هم الناس بينتخبوه عشان صورته يعني لو كان تخين مثلا وشه مدور وحلو كده ولحيته حلوه الناس ينتخبوه وذكر رفيع وام سلوى مش إذن هم ينتخبوا ليه عشان القيم والمبادئ التي يدعو إليه سواء طويل أو رفيع أبيض أغضر أحمر لم يشهيمون في حاجة إذن نشر الصورة لا حاجة له ينشر الاسم ويكتب تحته المبدأ الذي يدعو إليه فالناس تنتخب من أدل المبدأ أما قضية الصور دي لا أدري لماذا يعني تنازلوا إلى هذا الحد وإن كنا نؤيد الأحزاب الإسلامية ونقول إن شاء الله فيها خير وبركة وبإذن الله ربنا يجعل عيدها الفتح لكن مثل هذه الأمور لابد أن ننقودها لأن هذا من النقد الذاتي وننصح إخوانا بعدم فعلها تصور الفدو نفس القصة يا جماعة أيضا تصور الفدو لا يجوز إلا لحاجة لو واحد بيصور فرح أو يصور صورة للذكرة أو يصور ابن عالمحمول كل هذه الصور محرمة على الراجع من كلمة العلم ولا أعلم أحدا من العلماء المعاصرين أجازها إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي خاصة كده في المسألة لكن جمهور العلماء المعاصرين كلهم قالوا بأن الصور حرام لأن الحديث أتى بصغة العموم عند الأصولين كل مصور في النار وبصغرات العموم لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة صورة نكرة عم وتشمل جميع نوع الصور صورة كانت بالفيديو أو بغير وإنما القاعدة الأصولية أنه ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة الراجعة والصور حرمت سدا للذريعة الشرك فتجزل الحاجة جزء التصوير للبطاقة والجواز وجزء التصوير لمسك المجرمين وللتعليم و... ومثلا تصوير محاضرة ليستفيد الناس منها ونحو ذلك أما معدى ذلك فلا حاجة فيها أنت والأولاد والمدام في البيت صوروا بعض والله الزكاة المدام بتوحشك على مطروح الغيط تسرح البهيمة والجموسة تلاقي المدم وحشيتك فتبص في التلفون لسه لم تتزوج بعد احسن خليه ان شاء الله ربنا ارزخك زوجة صالحة تعينك على ايمانك نعم قال السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا, تطرون لا تطروني الى اخره فصراط الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين لا تطروني يعني لا تغالوا فيه فلا جزء النغالي في النبي صلى الله عليه وسلم كما غالت النصارى فقالت النصارى عيسى بن الله الى اخره قال الثامنة عشرة نصيحته ايانا بهلاك المتنطعين قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتنطعون هم المغالون او المتشددون سواء كان هذا التنطع في الكفر والشرك أو في المعاصي أو في غيره نعم قالت تاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبق حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده نعم نعم العلم هو الذي ينير لك الطريق إلى الله ويبين لك الشرك فتحذره ويبين لك الطاعة فتسلكه نعم قال العشرون, العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء هذا وارد في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزم من قلوب الناس وإنما يقبض بقبض العلماء حتى لا يجد الناس عالما فتخذون رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضل ويضل وهذا الزمن الذي نحن فيه إلا ما شاء الله يعني لو عندنا علماء ما كان ينبغي لمثلي من طلبة العلم أن يدلس هذا المجلس وأن يتكلم وأن يشرح وأن يدرس ويقرأ كلمتين ويقولهم المفروض انا وأمثالي من طلبة العلم أن ندلس تحت أقدام المشيخ والعلماء والدعاء لكن وجودنا في النصيحة وشرح الكتب وكل هذا من باب عدم وجود العلماء فحينئذ يتكلم طلبة العلم فينصح بعضنا بعض. ولذلك نحن في زمن عجيب غريب جدا يعني قل تجد في هذا الزمن عالما من العلماء الكبار بغض النظر طبعا مشايخنا الكبار الفضلاء الأجلاء طبعا أنا أتكلم عن أمثال من طلبة العلم فأقول هذا يدفعنا جميعا كطلبة علم إلى أن نجتهد في تحصيل العلم وفي تعلم العلم لكي ننشره بين الناس حتى لا يفقد العلم وترتكب المعاصي والذنوب قال رحمه الله باب ما جاء في التخليض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدهم قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سنمتها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً فصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ف... إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم شرار الخلق لأنهم نشروا صور الصالحين ووضعوها في المساجد نعم. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل قال ولهما عنها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 وان هذا مدعاه للشرك وتعظيم أصحاب القبور نعم قاله عن جندب ابن عن عن جند و عن جندب ابن عبد الله عن جند ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول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 كما قال صلى الله عليه وسلم جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه قال فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل ما ذكر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح يعني لا يجوز لا يجوز أن يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في القبر لم يدفن في المسجد فهنا شبهة يقولها بعض الناس كيف تقولون بأنه لا يجزل على المساجد بناء المساجد على القبور وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي نقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي لم يدفن في المسجد النبوي وإنما دفن فينا يا جماعة أحسنتم دفن في حجرة عائشة وكانت حجرة عائشة ملاسقة للمسجد كانت في المنطقة دي كده بالنسبة لنا هنا في مصر منطقة شرقية كده ملاسقة للجدار الشرقي للمسجد وكان الباب مفتوح إلى القبلة إلى أول صف فكان نبي سعى سلم يؤذن بلاد وينتظر إقامة الصلاة ويصل للسنة وينتظر النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج النبي سعى سلم من باب حجرة عائشة يخرج أمام الصف الأول يصل إلى القبلة فيراه بلال فيقيم الصلاة ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم يدلس في المسجد ويضع رأسه لعائشة في الحجرة ترجل عليه الصلاة والسلام وهو عمل خباء كده حوالين مكان فلما توفي نبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة الصحابة قالوا كيف يدفن وأين يدفن قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن كل نبي حيث خرج طروحه فدفن في حجرة عائشة الملاسقة للمسجد فجاء أبو بكر لكي يوسع المسجد فوسعه من الثلاث جهات وطرك هذه الجهة لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ادخال القبور في المساجد وجاء في عهد عمر بن الخطاب ووسع من الثلاث جهات فعهد عثمان ووسع من الثلاث جهات في عهد علي لم تحدث توسعه وامتهت خلافة القلفاء الراشدين ولم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وعندما جاء جاءت الدولة الأموية وجاء الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك كان عنده بعض المخالفات وكان كلما يفعل مخالفة شرعية يقف له أهل البيت فأراد أن يتخلص من أهل البيت بس الطريقة ذكية فعمل إيه أرسل إلى وليه أو أميره على المدينة وسع المسجد النبو من أربع جهات للأسف كان ولي على المدينة هو عمر بن عبد العزيز قبل أن نتولى الخلاف فعمر بن عبد العزيز استشار الإمام مالك وإمة المدينة فوقعوا جميعا بانه لا يجوز إدخال القبر في المسجد وسع من الثلاث جهات كما وسع أسلافه فرفع ذلك للوليد بن عبد الملك فرد عليه الوليد بن عبد الملك قائلا إني لم أرسل إليك مستفتيا وإنما أرسلت إليك منفذا المهم نفذ وأنكر العلماء ونفذهم فأدخل قبر نبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأعطاهم أعطى زوجات نبي صلى الله عليه وسلم بيوتات وأهل البيت أعطاهم بيوتات خارج المسجد وفرقوا في المدينة وكذا وكان يقصد ذلك المهم الذي أدخل القبر في المسجد هو مين الوليد بن عبد الملك إذن لا يقتضى بالوليد بن عبد الملك الحمد لله الآن لما الحكومة السعودية في عهد الملك فاهد رحمه الله لما أردت أن توسعت وسعت أكبر توسعة في عهد اكبر توسع في التاريخ للمسجد النبوي حيث أخير الملك فاهد فأدخل المدينة النبوية كلها داخل المسجد كلها المدينة النبوية على العهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها كل شوارعها وكل بيوتها دخلها الآن في المسجد فأصبحت داخل نطاق المسجد النبع الآن وانت ماشي في المسجد كده وانت ماشي في شوارع المدينة توسعها كبيرة ضخمة لو وسع من الأربع جهات كان أصبح القبر في وسط المسجد بالضبط لكنه وسع وترك جهة القبر حتى الآن ولذلك انت الآن لما تشوف قبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر جهة كده تجد من القبر إلى البقيع كله فاضي ترك الجهة التي فيها القبر رحمه الله يعني ولم يدخلها في المسجد فاصبح المسجد الآن ملسق في جنب من جوانب المسجد القبر في جنب المسجد المهم فان قال قائل طيب انتو بتقول ما نصليش في المسجد الفاقبور طبيعا لا نصلي في المسجد النبوي لا المسجد النبوي له مزية وفضل المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى اما ما عدا تلك من المسجد لا فضل له ولذلك قال الشيخ الإسلام إذا كان القبر بنية الأول ينبش وإطلع من المسجد وإذا كان لو كان عفوا القبر بنية الأول وبعدين المسجد بعده يهدم المسجد والمنطقة تبقى قبوة وإذا كان المسجد بنية أولا والقبر أدخل ينبش, ينبش القبر ويخط لقاوة النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد نعم قال فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد, يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغلظة الأمر في ذلك نعم النهي عن التماثيل في الأحديث التي ذكرناها لا تدخل ملائكة بيتا فيه الصورة نحو ده. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم يعني نبّه حتى في سياق الموت فقال لعنى الله اليهود والنصارى اتخذوا كبور عن بيئهم مساجد نعم. الرابعة نهيه منفع له عند قبره قبل أن يوجد القبر نهه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم لبئ بذلك فقال فلا تتخذوا قبري عيدا وقال أفلا تتخذوا القبور مساجد نعم. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم <تصفيق> نعم هذه سنة من سنن اليهود والنصارى أنهم يتخذوا القبور مساجد قبر أمبياء المساجد العجيب من أغرب ما سمعت أن أحد هؤلاء المشهورين في مصر لا داعي لذكر إثمه وهو ذو منصب ديني كبير لما قال له أحد طلبة العلم كيف تصلي في المساجد التي فيها قبور وتقول بجواز بناء القبور على المساجد والحديث واضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد ويقول النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد قال انما اللعن منصب على من سجد فوق القبر هكذا قال السجود فوق القبر نفسه فهل يا ترى اليهود والنصارى كانوا يتحرامون السجود فوق القبور وهل القبر هيأخذ مثلا عشرين ثلاثين واحد هذا كلام غير صحيح بل السياق نفسه السياق نفسه لما قالت زوجة نبي صلى الله عليه وسلم رأينا في الحبشة كنيسة وفيها صور معلقة فبال نبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال وليك شرار الخلق كانوا إذا متى الرجل الصالح فيهم بنوا على قبرهم السجدين فهذا دليل عنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر نعم. قال السادسة لعنه إياهم على ذلك وهو لعن الله اليهود والنصارى واللعن هو الطرد من رحمة الله قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره نعم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرنا من فعل, فعله من فعل مثل فعلهم سواء كان عند قبره أو أي قبر آخر قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره هذا ما أخذ من قول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره خشية أن يتخذ مسجدا يعني كان نبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوني مثلا في مكان بعيد أو في البقيع أو نحو ذلك وإنما دفن في البيت قال التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا اتخاذ المسجد يعني بناء المساجد عليها العاشرة أنه قرر بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وبين أن من يبنى على المسايد قبرهم شرار الخلق نعم قال الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من, من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهو أول وهم أول من بنى عليها المساجد الرافضة هم الشيعة الغلاة الذين يعظمون أهل البيت وتقربون إليهم ويطوفون بقبورهم ونحو ذلك من الشرك المعروف قال الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع وهذا الألم الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت إنما هو رفعة لدرجات عليه الصلاة والسلام وتكثيرا لحسناته لأنه وعك فقال عليه الصلاة والسلام إن وعك مثل رجلين منكم فقالوا يا رسول الله لك أجران قال نعم الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة لأن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل نعم. قال الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يحب أبا بكر وأنه يحب رجال إليه كما يثبت صحيح مسلم ولكن لم يتخذه خليلا وإنما قال بأن صاحبكم خليل الرحمن فالخلة أعلى من المحبة وهي من تخللت محبته القلب نعم قال الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة نعم أبو بكر الصديق أفضل الصحابة لأن الله اتخذه خليلا ولم يتخذ علي بن أبي طالب خليلا لأنهم يقولون بأن علي أفضل هذه الأمة ذلك. نعم. قال السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته لأنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالخلافة من غيره قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله قال روى مالك في الموطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثنا يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد وليبن جليل بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلدت لهم السويق فماتا فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزائي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلدت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال